اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد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 أنت أهل الحمد بسط رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ووحدت كلمتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد يا ربنا بجميع المحامد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا الله لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا لا إله إلا الله المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تعظيما تقديرا وتدبيرا لا إله إلا الله المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم اهدنا في من هديت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 تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من منك إلا إليك لا من جاء منك إلا إليك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 نار مصيرنا ولا الهن نار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغليمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إننا نسألك من خير ما سألك عبدك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان ولا حول ولا حوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الغدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم بنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنك من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وأخواتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ومن أحببناه فيك وأحبنا فيك واغفر اللهم برحمتك لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإن أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين غير ضالين ولا مضلين ربنا نحن وقوف ببابك تائبين خاضعين تائبين خاضعين منيبين أواهين مخمتين وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك اللهم لا تطردنا عن جنابك اللهم وجعلنا في ليلتنا هذه جميع من أحبابك اللهم وأجزل لنا الأجر اللهم أجزل لنا الأجر من ثوابك اللهم وأجرنا من النار وسخطك وعذابك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين وفك أسر المساورين من المسلمين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين واشف مرضانا ومرض المسلمين وارحم الله امواتنا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهيدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وما توغم على ذلك اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلادل والتراب وحدنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا بالقانون الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم فرج كربتنا نفس علينا في قبورنا اللهم افسح لنا في قبورنا اللهم اجعلها روضات من رياض الجنان ولا تجعلها حفرا من حفر النيران برحمتك يا رؤوف يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آمنا في أوطاننا ودورنا أصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم اجعل عمله في رضاك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وأعوانه على إقامة الحق في البلاد والعباد برحمتك أرحم الراحمين اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه على برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هذا شهر رمضان الكريم تصرمت أيامه وانقضت لحظات وساعات اللهم كما أنعمت عليه فص اللهم كما أنعمت علينا في صيام وقيام اللهم أعدهم علينا سنوات عديدة وأزمنة مديدة ونحن في حسن طاعة وجميل حال برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.